وإن كنت من قبله لمن الغافلين يُوسُفُ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر, والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للانسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتم نعمته ويتم نعمته عليك وعلى اليعقوب كما كما اتمها على ابويك من قبل ابراهيم واسحاق إنِ رَبكَ عَليم حَكِيم لقد كَانَ فِي يوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آياتةٌ للِسَّ إين إقالَاوا لَوسُفُ وَقومُوه وَحَبُّ إى أَبينَا مِا وَونَحْنُ عصْبَة إ أَبَان. إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اقْتُلُوا يُوسُفَ وَاطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُلْ لَكُمْ وَجْهُوَ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ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 أَو حَين إِ لَيْهِ لَُنَبِّ أنهُ بأَمرِْهِمْه وَهُم لا يشعرُون وَجاءُ أَبَهُم عِشَ يبَكونقالوا يبَن إِا ذهَبَنا نَستْتَبِقُ وَوتَكْنَا يوسُف وَوتََكْنَا يوسُ فَعِ عندما تَعن فَكَ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 صَدَرَ جَمِيل وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَام وَأَسْرُوهُ بِضَاعَةٍ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ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 وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرَّآ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سِيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا, إلا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَهَا يَرَاوَدَتْنِي عَن نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّمَ مِنْ قِبَلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ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 نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا, إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي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 مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ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 وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ فَضَلَّ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ وَقَالَ الَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ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 يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ إِجَافٌ وَسَبْعٌ بُلَاتٌ خُضْرٌ وَأُخْرَى يَابِسَاتٌ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا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 ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يُعْصَرُونَ وَقَالَ الْمَلِكُ اُتُونِي بِهِمْ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِ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 إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَالَ الْمَلِكُ تُوَلِّي بِهِ أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ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 فإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا قالوا قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ جَعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذًا قَلْبُوا إِلَى آلِهَتِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى آبَائِهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آبلكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ لَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِي مَوْثِقًا مِنْ اللَّهِ لَتَأْتُنَنَّ لِي بِهِ إلا, إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ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 إن الحُكْم إِلَّا لِل عَلَي تَكَْلتُ عَلَيْهِ فَلَْتَوكلٍ متَوَكلُون وَلَماا دَخَلُوا مِن حَيثُ أَمَرَهُمْ أَبُهُم م كانَ يُغْن عَنهُ مَا كانَ يُغْنِي عَنْهُم مِنَ اللهَّهِ مِن شَيْئ إللاا إِلَّا حاجَةًَ فيِي نَفْسِ عَفُوبَ قَضَهَا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 سَرَّهَا يُوسُفُ في نَنفسْسِه وَلَمْ يُبِدِهَا لَم قاللَ أَتُمْ شَُْ مكََ وَلهَّهُ لَُ بِماَا تَصِفُون قالوا يَا أيُّهَا العزيزُ إِ لَ أَبنْ شَيْخًا كَبًا فَخُذْ أحدَدنَا مَكَانَ إِا نَراكَ بِنَ المُحسِنين. قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَفُوا نَجِيًّا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 يرجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق وما شهدنا وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين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 إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَبَيَّضَتْ عَيْنَاهُ وَبَيَّضَتْ عَيْنَاكَ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ قَالُوا تاللهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَّاضًا حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين الا انما اشكو بثي وحزني الى الله ولا انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون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 قال انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا انه من يتق ويصبر فان الله انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين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 اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني, وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون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 ذَلِكَ مِنْ أَن بَاءِ الْغَيبِنُحيِيهِ إلَك وَمَا كُتَ لدييهِم إِذْ أَجَمَعُ أَمْرَهُم وَهُم يَمكُرون وَماَا أَكْثَو الناسَّ وَلَوْ حَ رَصْطَ بِمُؤمنِنين وَماَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِن أَجُب إِنْهُ وَ إِلَّا ذِكُر للِلعَمين. وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً